نعم. يقول بارك الله فيكم هذا السائل يقول ما فهمت في مسألة طيور الزينة كيف يكون فيها منفعة وكيف اعرف أنه لا منفعة فيها ونحن إذا نظرنا في طيور الزينة الأصل أنك لا ترى فيها منفعة لكن قد يرى أناس في مجتمع أن فيها منفعة من حيث اقتناؤها والتمتع بصوتها وما يعني تحدثه في البيت ويرون في هذا منفعه فإذا كان الناس يرون في العرف أن فيها منفعة، فانه يجوز بيعها وشراؤها. أما إذا لم يجري هذا في عرف الناس، فإن الأصل أنه لا منفعة فيها ولا يجوز بيعها ولا شراؤها. يقول هل القول بالصحة بيع الفضول وأنه موقوف على إذن المالك يلزم منه القول بصحة الايجاب والقبول مع اختلاف المجلس لا لا يلزم من هذا لأن الايجاب والقبول قد حصل في المجلس ولكن هذا إمضاء له له أن يمضيه وله أن يلغيه نعم هذا ليس إيجابا جديداً، هذا إمضاء للسابق نعم يقول حفظكم الله كثيرا ذكركم لكتاب القواعد النورانية لشيخ اسلام تيميا فلو حدثتنا عن هذا الكتاب وما هي أفضل طبعة له أما هذا الكتاب فهو كتاب نفيس جد ألفه شيخ الإسلام رحمه الله ليبينه أن الوسطية دائما مع أصحاب الدليل أن الوسطية دائما مع أصحاب الدليل فمن وافق الدليل كانت الوسطية الحقة معه وهذا مقصود النفيس وقد بينه شيخ الإسلام تيميه بالأصول الكلية لا بالمتائل الجزئية وذكر قواعد نفيسه جدا وليس الكتاب للحنابلة كما ينحو بعض من يكتبون في القواعد الفقهية ويعدونه من قواعد الحنابلة بل هو كتاب يذكر المذاهب الاربعه ويبين بالدليل الراجحة وأنه الوسط في الباب وأما الطبعات الحقيقة أني لا أفتي فيه وأنا لا اتتبع طبعات الكتب بل أنا عندي عادة في الحقيقة إذا اشتريت كتابا لا أغيره لفوائد اراها في هذا الأمر إلا أن ينزل تحقيق فيه إفادة وزيادة فيشترى لما فيه من الفائدة وإذا لا استطيع أن أتكلم في الطبعات يقول الأخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم عندنا طلبة علم لا نعلم عنهم إلا خيرا نفع الله بهم يعلمون كتبا في الاعتقاد والسنة وانتشر فجاءنا بعض الأخوة ونشر في الطلبة أن العلم أولا لا يأخذ إلا من الأكابر وثانيا لا بد من تزكيه من العلماء لهذا القائم بهذه الدروس فأدى هذا إلى ترك بعض الدروس التي لا يوجد غيرها في المنطقة عندنا فما موقفنا من ذلك؟ نرجو التوجيه بارك الله فيكم لا شك أن العلم إنما يخذ عن الأكابر وأنه لا بد من التزكي لكن من هم الأكابر؟ الأكابر من كبرهم علمهم وعرفوا بالعلم ولو صغر سنهم ولو كانوا شبابا فهناك اكابر من الصحابه صغار في السن اخذ عنهم العلم وانار علمهم الدنيا فهذه قضيه من الاهميه بمكان وهي ان الصغير قد يكبره علمه فيعرف بالعلم المثيل النافع وهذا كثير في السلف بدءا من الصحابه رضوان الله عليهم الى ما بعد الائمه ولا بد من التزكيه فان العلم دين فينبغي ان ننظر عمن ناخذ ديننا لكن كيف تكون التزكيه التزكية تكون بثلاثة أمور الأمر الأول نص العلماء المعتبرين على تزكيته أن ينص العلماء أو بعضهم ولا نحصر التزكية في عالم ولا عالمين ولا ثلاثه بل أن ينص عالم من العلماء المعتبرين أو جمع منهم على أن فلانا مزكى ويصلح لان يؤخذ عنها العلم الأمر الثاني أن يشتهر بالتعليم من غير أن ينكر عليه من أهل العلم يعرف بأنه يدرس ويشتهر هذا عنه ولا ينكر أهل العلم المعتبرون تدريسا فهذه تزكيه سكوتية إذ لا يليق بمقام العلماء ان يكون هذا ممن ينهى عن الدرس عليه ولا ينهوه والامر الثالث وهذا من الاهميه بمكان ان يزكيه علمه فلا يعلم الا السنه أعني ما يكون فيه الحق ولا يأخذ إلا عن علماء السنة ويقرر كتب علماء السنة ولم يؤخذ عليه رد لكلام العلماء المعتبرين ولا مخالفات للسنة فهذا يزكيه علمه وليس كل طالب علم نافع يعرفه العلماء ولكن ينظر في علمه الذي يبثه هل يعلم السنة؟ هل يحترم آراء علماء السنة؟ هل ينقل كلام علماء السنة؟ فإن كان ذلك كذلك فقد زكاه علمه ويؤخذ عنه العلم والقول بانه لا يؤخذ العلم الا عمن زكاه العلماء نصا يسد باب الخير كثير من البلدان فيها طلاب علم يعلمون السنه وشروح اهل السنه ويعلمون بحسب ما تعلموا ولكنهم لا يحملون تذكية من عالم معين لكن لم يعرف عليهم ما يجرحهم في علمهم فاذا قلنا انه لا يؤخذ العلم عنهم لن يبقى علم في كثير من البلدان وسيسد باب الخير ويقوم اهل البدع ويدرسون واهل السنه يكفون ويصبح اهل السنه يتعلمون من أهل البدع أو يتعلمون من الإنترنت أو غيره وهذا لا يصح ولا يستقيم إذا نحن نقول لا بد من التزية ولا يصح أن تساهل فنأخذ العلم عن كل أحد لكن كيف تكون التزية إما بنص من عالم أو عدد من العلماء المعتبرين المعروفين بالسنة وإما باستفاضه وشهره من غير مكين من العلماء واما بعلم صحيح سليم خال مما يجرح يعرف به طالب العلم الذي يعلم ثم لا شك ان الواجب على كل أحد أن ينتهي الى ما علم وان لا يزيد على ما علم حيث انتهى علمه يعلم الناس كثير من بلدان المسلمين بحاجة لمن يعلمهم الأصول فمن عرف هذه الأصول عن أهل السنة وضبطها فإنه يعلم الناس لكن ما يصبح شيخ الإسلام من يعني بعض طلاب العلم قد يأخذ كتابا أو كتابين ثم بعد ذلك يذهب يدرس فيمتفخ ويرد على العلماء الأكابر ويفتي في كل شيء ويتكلم بكل لا شك أن هذا ضلال ولكن المحسن هو الذي ينتهي إلى ما علم وينشر الخير والسنة ولا يجوز لنا أن نقف عائقا في وجه الخ... نشر الخير والسنة وهذا هو الذي أدركنا عليه صنيع العلماء كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعاملهم مع طلاب العلم أما من عرف بجرح أو كان في علمه خلق أو كان مجهولا من كل وجه فمثل هذا لا ينبغي اخذ العلم عنه والله اعلم بارك الله فيكم هذه شبهة تتعلق بالجلوس إلى أهل الأهواء والمنحرفين في مسالكهم يقول بعض الناس جالس أهل البدع ويستمع لهم فإذا حذر من الاستماع قال الله أعطاني عقلا أميز به الصواب من الخطأ وربما ردد كلمة بعض العلماء كل يأخذ من قوله ويرد لو أعطاك الله عقلا ما جالسته فإن هذا من أعظم الشر والله يا إخوة أني أعرف أناسا بأعيالهم كانوا من أحسن الناس في السنة تساهلوا في الجلوس إلى بعض من عرفوا بالبدعة فانقلبوا رأسا على عقب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بالدجال فلينأ عنه فإن الرجل يأتيه وهو يظن انه هو فلا يلبث ان يتبعه لما اوتي من الشبهات فلا بد من الحذر والبعد وعدم التساهل في مجالسة اهل البدع والاستماع له فان سلامه الدين لا يعدلها شيء والهوى يعمي ويصد ويعدي ويسبب البلاء فلا ينبغي للمسلم ان يتساهل في دينه بل ينبغي الحذر الشديد والتمسك بالسنه واهلها نكثر اهل السنه ونكثر سوادهم ونسعى في اظهار ما هم فيه من خير ولسنا بحاجه الى مجالسه اهل الاهواء والبدع هذا سؤال من الاخوات تقول الاخت السائله تصلنا عده فتاوى من علماء ربانيين ثقات عدول. الفتوى الأولى فيها حكم شريم مع دليله من عالم رباني والفتوى الثانية من عالم ثقة رباني تخالف فتوى العالم الأول كيف يتصرف طالب علم في هذه الحالة وخاصة أن أسئلة العوام تكثر في هذه الحال هو على كل حال القاعدة العامة أنه يؤخذ بالراجح لكن أنا الآن لا أستطيع أن أقول ما هو الراجح لأنه هناك فرق. بين الأحكام الفقهية والأحكام المتعلقة بالرجال، فالمسألة ليست واحدة، لكن نقول إذا اختلف أهل السنة أو العلماء المعتبرون في مسألة، وجب الترجيح ولا يجوز أخذ قول عالم لأنه كله. لا يجوز أخذ قول عالم لأنه قلاء بل يجب الترجيح ولا يجوز التعصب للعلماء يعني بعض الأفاضل وليأت في الفقه بعض الأفاضل مثلا في المسائل الفقهية يحاربون التعصب ولكن يتعصبون لأحد العلماء المعاصرين ويرون أنه لا يخطئ فإذا قلت لهم أنتم كأنكم تدعون له العصمة قالوا لا لكنه رجل موفق فبعض الناس مثلا يحبك إلا إذا قالبت الشيخ ناصر الألباني في مسألة فقهيه والله الشيخ ناصر الألباني رحمه الله من جبال العلم حديثا وفقها وله على هذه الأمة فضل عظيم رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة لكنه والله يخطئ ويصيب فبعضهم يقول لا الشيخ لا يتكلم إلا بسنة الشيخ يتكلم بفهمه فقد يخطئ ويصيب أيضا الحكم على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف في كثير من اشغال مساله اجتهاديه قد يصيب الشيخ وقد يخطئ وكذلك مثلا ياتي ثاني يتعصب للشيخ بن باز رحمه الله انسان سعودي يتعصب للشيخ بن باز لانه سعودي مثلا هذا غير صحيح لو اختلف الشيخ الالباني رحمه الله والشيخ بن باز رحمه الله لا يجوز لنا أن نتعصب لأحدهما بل نأخذ بالراجح ويعلم الله من قلوبنا أن نحقق الراجح لكونه راجحا وأما مسألة الرجال فهي مسألة أخرى ولها قواعد لكن أنا أقول إذا اختلف العلماء المعتبرون في حكم أو في رجل أصبحت المسألة اجتهاديه ويجب على الناظر أن يرجح ويأخذ بالراجح ولا يحتج بالخلاف لا في حق الرجال ولا في حق الأحكام الفقهية بل يأخذ بالراجح الذي دل عليه الدليل وانا اقول يا عبد الله يا عبد الله ستدخل القبر وحدك وتقف بين يدي الله وحدك وسيكلمك الله ليس بينك وبينه ترجمه فاياك ان تتبع زملائك من اجل البيئه ولكن خذ بما يظهر رجحانه شرعا ولا لوم عليك فيما يختلف فيه العلماء المعتبرون نلاحظ أننا نتكلم عن العلماء المعتبرين نعم. هذه بعض الأسلم الثقية شيخنا بارك الله فيكم تقول الأخت ما حكم فرازات عفوا رطوبة فرج المرى من حيث نقضها الوضوء رطوبه فرج المراه لها حالات الحاله الاولى ان يكون مخرجها مخرج الولد وهذه طاهره والحاله الثانيه ان يكون مخرجها مخرج البول اعز الله السامعين وهذه نجسه والأصل في هذه الرطوبة أن مخرجها مخرج الولد فلا تكون نجسة ولا تنجس التوبة إن أصابت إلا إذا علم أن مخرجها مخرج البول فإنها تكون نجسة الجمهور على أنها تنقض الوضوء سواء كانت طاهرة أو نجسة لأنا خارجة من السبيلين، لأن خارجة من السبيلين. لكن إذا كثرت على المرأة بحيث أنها تكون شبه مستمرة، فإنها إذا توضأت إذا دخل الوقت لا يضرها ما نزل بعد هذا حتى يخرج وقت الصلاة. تقول <تصفيق> <تصفيق> ايضا ما هي ضوابط اعتبار الكدرة؟ والصفرة قبل الحيض من الحيض وتترك المرأة الصلاة والصيام من أجل خروج هذه الكدرة أو الصفرة الأصل في الكدرة والصفرة أنها إن اتصلت بالطهري فهي من الطهري وإن اتصلت بالحيض فهي من الحيض فإذا جاءت الكدرة والصفرة بعد الحيض متصلة بالحيض فهي من الحيض امرأة يأتيها الدم ثم لا ترى الدم ولكنها ترى صفرة وكدرة فهذا من الحيض واذا انفصلت عن الحيض امرأة يأتيها الدم انقطع الدم جفت تماما مر يوم وليلة وهي جافة أو أكثر ثم بعد يومين بعد ثلاثة رأت كدرة رأت صفرة هذا ليس من الحيض بل هذا يعني لا يعد حيظا وهي طاهر الإشكال والمسألة التي لازلت أعيد النظر فيها مرارا وتكرارا الكدرة والصفرة إذا اتصلت بالطهر من وجه وبالحيض من وجه اخر وهي إذا سبقت الحيض واستمرت حتى نزل الحيض، فمن جهة هي متصلة بالطهر ومن جهة أخرى اتصلت بالحيض، والذي ظهر لي في المسألة والله أعلم أنه ينظر إلى عادة المرأة. فإن كان هذا الأمر عادة للمرأة دائما في كل شهر تنزل عليها الصفرة والكدرة ثم ينزل الدم متصلا بالكدرة والصفرة فهي من حيضها أما إذا لم يكن ذلك عادة لها فالأصل أنه ليس بحيض وإن كنت لا يعني أزلت حقيقه وراجع هذه المسألة كثيرا لأن هذه المسألة من المسائل التي طرب فيها كلامه اهل العلم لكن هذا الذي يظهر لي فيها والله اعلم جزاكم الله خيرا شيخنا على ما قدمتم